لا خير في كثير من نجواهم الا من امر بصدقه او معروف او اصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك تطوعا وَفِي اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وساءت مصيرا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشاء يُشْرِكُ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا إِذَا هَوَنَ مِنْ دُونِهِ إِلَّا إِنَا فَوْ وَإِن يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانًا مَّرِيدًا لَّعَنَهُ اللَّهُ وَقَالُوا لَئِنِ اتَّخَذَ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيباً مَفْرُوضاً وَلَا ضِلّاً لَهُمْ وَلَا مَنِيَّاً لَهُمْ وَلَا آمُرَاً لَهُمْ فَلْيَبْتَكُنْ آثَامَ الْأَنْعَامِ وَلَا آمُرَاً لَهُمْ وَلَا آمُرَاً لَهُمْ فَلْيُغَيِّرُنْ نَقَلَ قُلْ اللَّه وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا من دُونَ اللَّهِ فَقَدْ قَطَرْتَ قَصْرًا مُبِينًا يَعِدُهُمْ وَيُمَنُّ مِنْهُمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا